سمع. انا وانا وانا وانا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهره انا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعه كمين يقولي لي في بالك وانا في انتظارك انتظارك انتظارك اليوم هشام الروان وعبير زنون ايها اهلا ومرحبا بكم اليوم بعنوان التغذية العلاجية دواء وحل. هم هم. هم هم هم. هم هم هم. عبي يا جماعة ما ولا عشانه اكل بلاش جاي اوام براد مبقاش شف قولوني اعوذ بالله طالع كتير ولا رمضان ليه انا شاف من ريحك خلي نتوب وانا متهيا ليه ده شهر الصوم وانا ليه مش فاهم ضعطي اوام مع اني وقفل من تاني يوم نشتوا وشرفتونا صادق جدا لما جدونا فضعتونا جوعدونا دورتونا جوعدونا شردنا ولا سدول أو سلدينا معاها لمونا نو نو نو نو بولبيف أو تونة عايزينها بول قم قم قم قم عايزينها بول قم حصر فزر فزر طبخ ايه محشي كرنب يا روحي عليك فيتامين ايوه امال ايه فيتامين ايه عايز زيت زيت وحرص كمان عارف عشان نتربي علي لا لا لا لا عايزين كباب وخبرس واثنين عايز ما الحلو ولا المر جلاش عايزه بالبره والقطعه أصافير بصنة خالف قرد متخيق لحناك الغرب تفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جهزان تفضلوا ايه تفضلوا ولا تزعلوا، السفرة صفر جهزان تفضلوا ولا تزعلوا، السفرة ونحن مستمعينا نرحب بديفت الستوديو الدكتورة منا الكيلاني خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة منا أهلا بك على أثير صوت العرب ومن وراء الإزاعة مرسيل حضرتك أهلا بك وأهلا بكل سيدة المستمعين مبسوط أن أنا معاكوا قويل الله يخليك مورا دائما بنسعد بك الدكتورة منا التغذية العلاجية ودي طبعا شيء أصبح يعني حديث ذو زي, زي ما بيقولوا. هل في فعلا علاجات ممكن أن تقوم بدواء ناجع لبعض الأمراض ونستغنى عن بعض الأدوية التقليدية لو فيه إمكانية ده. هو طبعا التخذية دلوقتي دخلها في كل حاجة يعني في معظم الأمراض طبعا بيبقى ليها دول مهمة جدا م. ولكن يعني ما قدرش برضو أننا نستغنق عن الأدوية طبعا في حالات كتير كل يعني معظم الأمراض دلوقتي الكرونيك ديزيز أو الأمراض المزمنة بتبقى طبعا ليها أدوية ما قدرش أننا نستغنى عنها ولكن التغذية الصحيحة بتدخل بتساعد مع الأدوية طبعا والعلاج إن إحنا نوصل يعني للنتيجة الكويسة في م. وقت أكثر م. فطبعا أو طبعا إيها تدخل وإيها حلينا نقول إن التغذية العلاجية هي عامل مساعد على فعالية الدواء وفي نفس التوقيت هي جزء من العلاج طبعا م. أكيد يعني لما نرجع لما أي دكتور مثلا بيشوف حد عنده ضغط حتى عنده دهون زيادة آه. عنده سكر عم تدي له على أكل على نظام أكله بالزبط. على نظام شرب بالضبط <تصفيق> طيب كل سنة امتوا طيبة احنا دخلين على رمضان صحيح وحضرتك طيبة وانت سنة امتوا طيبة وحضرتك, وحضرتك طيبة وحضرتك وحضرتك بحضرتك بحضرتك بحضرتك بحضرتك بحضرتك وعلينا يا رب جميعا يا رب واحنا دخلين على رمضان كلنا دخلين بندور على حمصوم الزيت <تصفيق> فبالتالي حنفطر إيه ونتقع الصحر إيه والكلام وما بين ال الفطار والسحور بين ضفاتهاي لازم يكون في شط نجاة. <تصفيق> فإزاي إن استبتدي تستخدم التغذية بشكل جيد مع الصيام أنا بس عايزة أقول بقى على حاجة مهمة قوي وبشوف يعني ناس كتير مش مش تتكلم عنها. م. قبل ما نتكلم عن هناكل إيه عايزة أقول بس على حاجة سريعة لأنها ممكن تبقى معلومات بسيطة قوي بس هي مهمة جدا ومعظم الناس ما تعرفوش أول حاجة إحنا لما ندخل على شهر رمضان طبعا بيبقى بنعمل أكل كتير على الصفرة في ناس بتعمل أول يوم مثلا أو أول كذا يوم في رمضان أصناف كتير قوي قوي وتقول لك أنا بعد كده إن حتسنوها صحية دي. عايز أقول بقى حاجة أولا الصح أن إحنا ما ينفعش الأكل يتسخن أكتر من مرتين ده صحية. صحيا صحيا أكتر من كده ستخنفوا أكتر من كده حطوا في التلاجة ويطلعوا <تصفيق> تسخنه أو تسويه. هي مرة بقى خلاص. هما أكتر ممارتين دائما منوع كده بقلب لبالأكل إن هو يبقى مضر وبيبقى مضر. زي أول حاجة عايزين نقولها. دي أول مرة في معلومة جديدة. زي ما هي ما هي فعلا زي حاجة مهمة أنا قلت إن هردا عايز أركز في حاجات معينة كده الناس ما تعرفهاش علشان يبقى يبقى أكتر حاجة مر أو مرتين تسخين الأكل أكتر مرتين لا ده تمام. الكلام ده بأي نوع من أنوع التسخين فرن بوتجاز أي نوع من الأكل ما يتسخنش أكتر من مرتين دي أول معلومة تمام ثاني معلومة مهمة قوي برضو الناس ما تعرفهاش إن أوقات كتير مثلا بتبقى الأمة عاملة عزومة عزمة قريبها فالأكل بيخلص بدري بتبقى عاملة حسابها من بدري م. فبتسيبوا بره مثلا ممكن أكتر من ساعتين ثلاث ساعات وتقولها سخن قوي قبل ما الناس تيجي لا الغلط أن احنا مينفعش الأكل يتسايف بره التلاجة أكتر من ساعتين أكتر من ساعتين بيحصل. لو هو سخ مش بي... معتقد بي... س... ساعتين ساعتين على بال ما يبرد في مش ساعتين مش أكتر من مش ساعتين. ساعتين. هو هيبرد في عش في عشر نص ساعة بالكثير. لكن ما ينفعش الأكل يتساب أكتر من ساعتين لأن هو كده بيبقى بتضاعف الميكرو أرجنزم أو الميكروبس يعني عليه مم. وبالتالي الاكل كده بيبقى. ده مفاهيم جديدة والله ب... كثير من سيدات ربات البيوت. محتاجين المعلومات تعرف المعلومات دي أي. وناس كتير ما تعرفهاش وللأسف يعني لا لازم طبعا أي. نقولها لأنها مهمة بم... جدا طيب نخلينا لأننا على... بنتكلم على فكرة تسخين الأكل بنتي محتاجانا تبقى صفرتنا في أول يوم رمضان أو طول رمضان ما تبقىش مقطزة بالأشياء تبقى فيها مفردات تليق على بعض وتعمل وجبة صحية بالضبط إيه هي بقى الوجبة الصحية اللي كفي وتمول بالاسطضايت أو الوجبة المتكاملة احنا طبعا عايزين نعر... يعني عايزين نقول ان احنا مش معنى ان احنا مش عايزين نعمل أصناف كتير ان احنا منقاش بالنوع في الأكل لا احنا ممكن ننوع في الأكل وفي نفس الوقت نبقى ب... يعني بناكل بشكل صحي أوه. هو المفروض يكون فيه طبعا الصلاة والشربة طبعًا وشربة والطمر. طبعا والتمر ده طبعا هنتكلم ان احنا هنفطر ان شاء الله عليه في الأول قبل ما نبدأ ناكل بقى ممكن يكون مثلا علبًا. مع لبن مثل. طبعا برده هي... اللبن هيقلل امتصاص السكر ف... فالاثنين مع بعض كويسين قوي قوي أيوه. ان احنا نبدأ نفطر بيهم اول ما اذان المغرب يدا وبعد كده هنقوم نرتاح شوية نصلي المغرب مثلا ونرجع نبدا ناكل الحكاية دي هتخلينا ان احنا ناكل كمية اقل وفي نفس الوقت المعدة هتبقى ارتاحت لان المعدة صايمة بقى كتير قوي تقريبا اكتر من 4 حوالي 14 ساعة أوه. واكتر أوه. في ايام بالضبط هي بقى على الاخر فلا فلازم ان انا ابدا بالتدريج كده بالضبط كده تمام هنبدأ بقى ناكل الوجبة بتاعتنا أوه. هنبدأ بقى احنا قلنا الاول هناخد التمر وهناخد مع اللبن وهنرتاح شوية وبعدين نبدأ بعد كده بقى بالشربة الصلاطة بس مش عايزين الشربة ده سيما عايزين شربة تبقى بسيطة, بسيطة و تكون دافية اه شربة خضار نعم. احسن حيدة شربة خضار أوه. ونبقاش حاطين فيها المكعبات يا مريال ده المرقه مكعبات المرقه اللي المرأة المرأة المرأة يخليها شوربه عاديه بالظبط شور شوربه مش ما فيهاش المكعبات دي لانها من الحاجات برده اللي مش, مش صحيه وبعدين بقى نبدأ الطبق قدامنا لازم طبعا يبقى فيه البروتين سواء مثلا بروتين حيواني أو بروتين نباتي عشان برضو عايزين نتكلم في موضوع البروتين عشان في, في اه في ناس بقى بقت معتمده على الشباب اللي في سن معليكي كده كلهم بقوا بيعتمدوا على فكرة عشان كده ما شاء الله اكترهم لما زادش 10 جرام من الفانتا بص ده شروط الله ربنا يحميها كده ما الله عليك اي ففكرة اللي هي ان هو يبقى نباتي ما يبقاش حيواني هنتكلم فيها بس احنا يعني عايزين نقول الطبق سريع بالضبط يكون في جزء بروتين نباتي أو حيوان بالضبط ويكون فيه النشويات النشويات دي بقى في اللي هي طبعا بالضبط وبرده داخل معاها الخضار بالضبط واللي عيشه ولازم يبقى فيه طبعا خضار مم. لازم طبق السلطة ده أساسي على لازم, لازم طب, طب, طب في ناس بتقول في السلطة ما نحطش الطماطم ما نحطش نحطش لا ليه نحط كل الألوان مش مهم لكوا لسقة طبعا مم. بالعكس نحن محتاجين ننوع في السلطة عشان الفيتامينات اللي فيها بالزات عشان المعادن والفيتامينات اللي مم. فيها لان كل نوع فيه حاجة مختلفة عن التاني فانا محتاجة دي. احط نوع يعني اشكلها بتبقى طبق سلطة مفيد كويس صحي الوجبة اللي انت بتقوليها دكتورة منا دلوقتي هي تصلح لكل اعمار اللي موجودة في البيت سواء رجل كبير في السن سواء شباب سواء اللي هم اليافعين. اليافعين اللي هم <تصفيق> <اللي سنقول أسلام، تصفيق> صيام <تصفيق> لسه جواهم ايوه انا انا انا انا انا انا زمان محتاجين بقى على العملية محتاجين اكتر من سكريات. هم حسنا. مش محتاجين سكريات، هما محتاجين يتغذوا صح. محتاجين يبقوا مقسمين الوجبات بتاعتهم والطبق بتاعتهم كمان. أي. يبقوا الكمية الكافية من من الكربوهيدرات. اللي مم. هو محتاجين طبعاً بروتين. تمام محتاجين طبعا أن هم برضو ياخدوا دهون يعني مم. محتاجين الوجوة بتاعاتهم تبقى متكاملة لكن هم مش محتاجين سكرياتهم سكريات الطبعية الموجودة في الأكل بتاعنا أنت مم. عارفة أغلب الأمهات علشان تعدي فترة الامتحانات أنا ساعات بحس أن هم بيحقنوا لولاد سكر اللي هو عصير عصائر اللي هو عصير. عصير. لازم ناخد شوكولاتة لازم ناخد أحجار لا حلوة لا طبعا لا يعني شوكولاتة لا لكن العصائر الفريش دي صحية العصاير العصاير الطبيعيه بتاعتها مفيش مشكله ما هي فاكهة بس طالما لو هو يعني في ستادز كتير او في يعني دراسات كتير ان عملت ان ان الفاكهه تتاكل كفاكهه احسن ما تتشرب عصير ولكن العصير برده ستيل هو يعني افيد من العصائر المواد الحافظة المعلبة اللي من او مش صحية بالضبط لا هم لو اتغسلوا صح هم هيبقوا مركزين بتاثر هي على الوزن يا دكتوره منى العصائر او في عصاير معينه طبعا طبعا الولاد بره كلها حاصه ما تزودش له <تصفيق> العصير اللي من بره كلها بيبقى مليئة بالسكر مم. مم. مواد حافظة في الحاجات دي طبعا بتاثر طبعا و وفيها مواد للأسف مضره جدا يعني مم. في حاجات كتير خطر ان احنا اصلا نديها للولاد لكن الفريش ما بتزود طبعاً الفرش ما بتزودش لا ما فيش مشكلة مم. في الفريش بس انا حاطه لها سكر برده والله هي هي ما اعتقد يبقى فيها سكرها بالظبط يعني البرتقال مش محتاج سكر او او المانجا مش محتاجه سكر فيه فيه الموز كمان يشحذ سكر. سكر، الموز من اللبن مثلاً سكر ممكن سكر. نحط عليه لل للأطفال مثلاً ممكن نحليه بعسل نحي، هيبقى عليك، هي حبيا أفيد وأحسن، ومفيه صحي، بيجي طعم مشكل شوي، ده كده إحنا حطينا طبق للفطار جيد جدا في قطعة البروتين وفي خضار نشويات، وفي يعني نوع من أنواع النشويات زي المكرونة أو الرز، حيحصل إيه، طيب. طبعا كل البيوت المصريه والعربيه بلا استثناء الكنافه والقطايف والكنافه بانواعها بقى اللي هي طالعه بالمانجا وبال <تصفيق> نو بالشوكولاتة و هو ازاي يأكل شوكولاتة بشوكولاتة بس مش مشكلة <تصفيق> <من> أنا كلها <تصفيق> حاجات كده فا إيه رأيت بقى في في الحلويات دي وزي تقدر ست أي أو... بيت أنها تقدر تتعامل معها إحنا مش هينفع هنفعل نحنا نمنع طبعا الناس ما فيش حد هنقوله ممنوع طالما ما مم. حدش عنده مشكلة صحية تمنعه من نوع هو ياخد سكريات فاحنا مش هنقدر نمنعه ولكن المفروض ااا إن إحنا نأخدها ب... يعني ب بطريقة معينة يعني من من الكثر من منها من الكثر شوي كمية بتاعتها ناخد بكمية كويسة معقولة تمام. ممكن نستبدلها اصلا بفكهة و... وممكن برضو أن في طريقة العمايل مثلا يعني هنعمل حاجة همتت... مثلا يتعامل مثلا بها لبن يبقى ممكن نخلي لبن ده خالي الدسم السكر مثلا ممكن نقلله م. يعني ممكن نحاول نحن نخليها صحية على قد ما نقدر أوه. وممكن نستبدلها بفكهة وده طبعا يبقى الحل الأمثل بالذات لو حد عايز يخس مم. يعني لو حد عايز ينزل بالعكس ده احسن حاجه جدا حاجة على حاجة آه. اه طبعا ده رمضان من الحاجات الصيام من الحاجات اللي بتعلي الحب يعني حتى الصيام المتقطع اللي هو بيتعمل في انظمه الدايت الصيام هو ده. يعني اقل ايفكت من الصيام اللي بيتعلي صيام رمضان مم. اه طبعا لا صيام رمضان طبعا بيساعد على الانسان الاول طبعا لكل اللي بيسمعنا لو حابب يعمل خلال فترة رمضان وما يهبطش وما ي... ما يضيعش سيامو وحاجات كده يعني. هيعمل ايه؟ زي ما اتفقنا الاول هيكسر سيامو بتامر مثلا هو مع لبن خلاص او آه ممكن آه ناخد مثلا اي عصائر اه, فريش آه, آه عصير فريش بلاش يا جواعة العصائر اللي هي بتبقى جاهزة من بره والوان صناعية وكا بتشرب كوبات مية عليها تحت معلية سكر مكسبات لون وطعم وكده ايه بالضبط فلاش دول خالص تمام؟ هنصني مثلا المغرب أو, او نريح شوية ونرجع آه آه ناخد وجبة الفطار بتاعتنا مش هتقدر تاكل الكمية اللي كنت هتاكلها لو ما كنتش خسرت يومك يعني انت خلاص خسرت سيومك فانت هتاكل بكمية هتاكل بطريقة طبيعيش تبقى جعان قوي مش تقدر تملى بطنك قوي هتاكل طبيعي اول ما تحس ان انت شبعت خلاص وقف حاول ان انت ما تفرطش قوي في تناول النشويات ان هي ذي المشكلة بتزود الوزن اه طبعا بتزود مم. اكتر هي اللي بتزود الوزن اللي المكرونات والرز والعيش والحاجات دي والحاجات دي كلها تمام ناخدها نحاول نقللها شويه عن اللي احنا كنا بناخده قبل كده المعتاد ونريح بعد وجبه الفطار ساعتين وناخد سناك خفيفة ده اللي انا بقول ده للي عايز يخس وهو ده الطريقه الصحيه كمان للي كمان عايز يبقى محافظ على صحته مم. بعد الفطار بساعتين ناخد وجبه خفيفه سناك خفيفه تمام وبعدين نستنى ساعتين لثلاث ساعات ونأخذ وكبة تانية خفيفة وبعدين بعد كده نستنى لحد معادي الصخور هنتصحر طبعا احنا برضو في الصخور نحاول على قد ما نقدر ان احنا منكونش منأكل حاجة فيها أملاح كتير عشان ما بالضبط عشان ما تعطشناش, عشان ما تعطشناش. هنحاول ان احنا خلال يعني طول من بعد المغرب لحد الفجر نكون شاربين مياه كويس القتل اللي احنا منأكله ما فيهوش مثلا حاجات حوادق مخللات حاجات دي كلها بالضغط هتعطش ممكن الزبادي السكريات كمان بتهايلي بتعطش الناس متصورة ان الحاجات الملحة هي الوحيدة اللي بتعطش. لكن هو مثلا في ناس بتاكل الحلويات بقى ليه زي القطايب بعد مم. في الصحور. أوه. دي ممكن تخلي الإنسان يحس بالعطش. إذا غلط جدا إحنا ناخد حاجات مسكرة كده بالليل. ساعة الصحور. أو طبعا. أوه. ده خطر. ده. ده. بالذب مفوض ناخد حاجات زي مثلا الزبادي بي في بي بيرطب الجسم هيدينا احساس ان احنا مش يعني مش هنبقى عطشانين <تصفيق> هناخد طبعا عيش بصوام نسبة بسيطه ناخد بقى بقليات حاجات فيها بروتين عالي ناخد بيض <تصفيق> ناخد فول جبنه بس جبنه ملح خفيف <تصفيق> نبعد بقى عن المخلل نبعد عن الجبن اللي هي الملونه يعني كل ما الجبنة هتبقى لونها اصفر شويه او او, أو برتقالي وكده معناه ان هي فيها دهون كتير احنا والله. برضو مش محتاجين ده محتاجين م -م. ناخد جبنه حاجه بيضاء ملح خفيف ااا ونحاول ان احنا نتسحر بدري شويه يعني مش مش نسيب نفسنا على اخر لحظه عشان نتغدى لا في ناس بتتسحر علشان متأخر عشان تقدر تكمل الفتره وكده يعني بيا يعني بيأخروا السحور انت بتفضلي ان هو يخلي السحور بدري يخلي السحور في المعادل الطبيعي بتاعه يعني وقت ال ال ال ال قبل الفجر بشويه اه تمام فإحنا يعني الفرق ايه بقى لما يبكر ولا ما ياخر؟ يعني احنا لو اخرنا قوي وكلنا على طول دلوقتي ممكن بعد كذا تعمل مثلا حاجات زي مشاكل زي مثلا كويس بس هو لو, لو, لو قبل يعني مثلا وخلص صحور وشرب شاي نفسه والفجر أزن حيروح يصلي الفجر الصلاف حد ذاتها مهي هي بي طبعا أولا يتمشى للمسجد ويرجع مهي برضو نوع من الحر بس أنا أعظم ما ينفحره وينام، وينام على طفل اه اه ده ف... مهم جدا مم. طيب بالنسبة للأولاد اللي هم في سن المراهقة اللي عبير قالت علهم اليافعين بتعبرها مم. اه اللي هم في مرحلة بناء جسم وصيمين الحرق عندهم يبقى عالي جدا جدا يأكلوا ايه علشان ما يحسوش بوطئة الصيام الجوع والعطش هو طبعا الـ الـ الأطفال أو حتى بما فيهم سن المراهقه هم يعتبروا برضو أطفال يعني من 18 سنه, سنة. هم طبعا محتاجين نشويات كتير لأن هي دي اللي بتديهم طاقه ان هم يتحركوا هي دي اللي بتدي بالظبط الحرق مم. بتاعهم طبعا بيبقى عالي وجسمهم لسه بيتبني ان هم محتاجين طبعا نشويات فاحنا حتى مثلا لو حد في السن ده عايزه تخص شوية أنا مقدرش أقلل اقلل لها النشويات زي ما بقلله لحد كبير ما يعني لازم تبقى بتاخد نشويات بالنسبة كويسة علشان هي لسه في مرحلة نمو <تصفيق> ايه بنديهم طبعا ايه بروتين بنركز على ان هم يكونوا بياكلوا كل ساعتين لازم ادخلهم سناك كل ساعتين وهم بيتحركوا اللي هي الفتره بين المغرب والفجر اللي ما بين المغرب واللو انا بتكلم لو, لو هم لو صحوب صحوب طبعا اه لو لو لو صحوب صحوب مش لا لا هو صغير مش مكلف بالصيام لا طبعا هياكل طبيعي هياكل هيفطر الصبح طبعا قبل ما ينزل المدرسه وبعديها بساعتين هياخد سناك وبعد كده هياخدوا السناك تانية أو هيبقى معاه الغدا بالضبط أو هيتغدوا سواء في المدرسه او اول ما يروحوا لا طبعا ما اقدرش ان انا يعني ما اخليهم يصوموا يعني صغيرين لسه فطالما هم هيبقوا في المدرسه في حركه في فمحتاجه ان انا ابقى مظبطه جدا اكلهم يعني في طبع اجسام عندها قابليه للزياده هل الكلام ده علميا صح وفي اجسام في اجسام بسم الله ما شاء الله بياكلوا <تصفيق> ما يبانش وما يبانش عليه وعطي يقول له انت, بتا... أنت عامل زي القطط بتاكر وتنكر بتنكر. يعني جسمهم بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ الناس كلها. الناس كلها السبب إيه من وجهة نظرك يعني أنا عايزين سبب علمي يعني فعلا دي بنلاحظها إن في ناس ممكن لو كان حاجة رصة لي لحزة زي 2 كيلو فجأة زي ما يكون جسمه بيتلكك للزياد م. وفي واحد تاني ممكن تلاقيه بياكل أضعاف أضعاف الثاني بيأكل وتلاقيه برضو جسمه سمارت نحيف محافظ على رشقته ده السبب إيه؟ هو طبعا في أسباب وراثية وراثية طبعا يعني جيناتكس كلها في في طبعًا مم. أو من ضمن الأسباب بتبقى جيناتكس وفي برضو الحرق يعني أي. الحرق برضو اللي هو عامل فيه في ناس بتبقى الحر عندها أعلى شوية من حد تاني مم. بس هي الفكرة إنه هو لو حد بياخد كالوريز أو سعرات معينة على قد احتياجات جسمه مش هيزيد قوي أي ولو حد تاني أخد سعرات أكتر هيزيد لو حد أخد سعرات أقل هيب يعني وزنه قليل أي. فهي برضو الفكرة في السعرات يعني مستحيل يكون حد مزبط أكله مم. ويقول أنا بدخل مم. مم. مفيش عايزة, عايزة سأكبأ سؤال مهم جدا أي. السيدات دائما أبدا <تصفيق> عندهم إيه إيه نسب اكتئابات على مدار الأسبوع على مدار اليوم على أي. مدار حياتنا كده <تصفيق> عارف في أوقات كده أيوة أيوة. بيبقى لازم ناكل شغلاطة لازم ناكل دي. بيبقى كمان في فكرة تانية في في نوع من الأداءات اللي هو مرتبط بالطعام م. اللي هو أنا مكتئف فأنا حاكل أدل نفس على, على نفسي شوية أرفع على نفسي أتبطب على نفسي شوية يعني ممكن نختار في اللحظة دي نختار أكلات متبقاش بتزود في الوزن قوي أو متبقاش متعمل مشكلة قوي يعني ممكن مثلا تمر طم. مثلا ما فيش ما فيش مشكله اي حاجه مسكره قوي وفي نفس الوقت مش مش زي مثلا بتاكلي شوكليت شوكولاته طبعا ممكن مثلا نشرب اي اعشاب بنحبها طبيعيه هبتها دي لو زهقنا او او في مشكله هتلاقيها بتهدي في نفس الوقت مفيده مش هتأثر خالص خالص على على الوزن بالعكس في انواع اعشاب كتير بتساعد على الحرق فاكهة اي وقت اي م. وقت حد حس ان هو عايز يأكل حاجة ونفسه في حاجة مسكرة شوية من فاكهة موجودة برضو مش هتعمل مشكلة م. فيعني ده احسن مما نلجأ لو احيانا على فكرة بيبقى الشخص ده عطشان م. والمخ بيترجم ان هو نفسه يأكل حاجة مسكرة او عايز يأكل حاجة وخلاص فبردو نبقى متأكدين ان احنا بنشرب مياه بطريقة يعني صح بنشرب م. مياه بطريقة كافية طيب في مدارس للتغذية. في مدرسة بتتكلم على ان, إن احنا نبقى نبعد عن مصادر البروتين خالص خاصة وناخدها من النباتات وفي مدرسة يعني بتقول يعني فعل ببروتين نباتي. اه. وفي مدرسة تانية بتتكلم على فكرة اللقيمات لا ما تحرمش رمسك من اي حاجة خد قطع سخنانه سخنانه سخنانه حتلاقي الدنيا مشيت في مدرسة بتقول لك لا انت, انت دلوقتي لازم تحافظ على جسمك انت ممكن تبقى عرضة لمشاكل صحية انت بالجنات ممكن يحصل كذا ويحصل كذا فلا انت تتجنب ده بان انت متتعرضش النوعية معينة من الأطعمة وفي, وفي مدرسة تانية بتتكلم على فكرة ان السكريات والنشويات بتساعد على زيادة الالتهابات في الجسم مثلا فبتأثر على الجسم كل الكلام ده بيقع قدام مستمع. أيه. يعمل إيه بقى في هو وأول حاجة ما ينفعش خالص نستغلع عن البروتين الحيواني. هو م. مهم جدا وأساسي. م. لأن في حاجات كتير موجودة في في اللحوم ما هي مش موجودة غير في اللحوم. فإنه ما كانتش من اللحوم مش هارفة يعني حتى الناس اللي ما بياكلوش لحوم هما بيعوضوا ده بكمية من السابليمينس وال الفيتامينات والمكملات الغذائية بيعوضوها بكمية كبيرة وبرضه بيبقى عندهم نقص في فيتامينات في كثيرة زي مثلا فيتامين بي ده وده الحاجات المهمة قوي قوي واصلا ده من الحاجات اللي بتنقص كده كده لما بنكبر يعني عند كبار السن هو recommended ان المفروض يكونوا ماشيين على دوس حتى لو هم أكلوهم يعودوا فيها النقص ده بالضبط فهو حاجة مهمة قوي قوي علشان الأعصاب والأكراف ونقص الـ الـ الحديد لا يعني البروتين الحيواني مهم جدا ما ينفعش تماما ان احنا نستغنى عنه وكان فيه حتى حالة في, في أمريكا ممكن تكونوا سمعتوا عنها يعني طفلة هي فيجيتيريان. <تصفيق> ماما بزبط ماما حصل لها مشكلة قضايا ويعني كانت يعني حصل مشكلة كبيرة. تقبض عليها أو طبعا طبعاً منفعش زي طفلة. يعني إيه ما تقولش لحمة ما تقولش آه يعني عايزين أن تبدأ الممنوع. عايزة أن تكون بشدينة أنت حرة لكن ما تخليش بنتك لدي هزو غمان ممنوع طبعا غمار. ما ينفعش مم. مم. ولا حد فيناني ولا حتى كبار بس في ناس دلوقتي ممكن يبقى دلوقتي بيعملوا ده بس زي ما قلت لحضراتك حضراتكم انه هو بيحصلوا مشاكل كتير قوي فبيعوادوا ده منهما بي... بياخدوا كمية هائلة من المكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن وحؤن وحاجات كثيرة وبرضو بيبقى عندهم نقص حاجات كثيرة سمرونا معكم الأخوة الأصدقاء وحلقتنا النهاردة في رحابة تغذية العلاجية دواء وحل وضفتنا في الاستوديو الدكتورة مينا كيلاني خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة مينا بنرحب بيك مرة أخرى وكنا بنتكلم على فكرة التغذية للنباتيين فكرة م. أن أنا أتعامل مع البروتين الحيواني على so محرم. لا is forbidden? لازم لازم course. Is it important? Is it important? Is أحمد الحيواني. معين, معين في, في, في, في في في فيتامينات كتير أو مش موجودة غير في في البروتين الـ الـ الحيواني. أي. فما أقدرش إن أنا أبدا أستغني عنه يعني دي يعني ه هيأثر على الجسم هيأثر على الشخص ما ينفعش يعني دي حاجة من الحاجات اللي بجد بتعمل مشاكل كتير. فالناس اللي هم أورادي ما بيكلوش خلاص آآ آآ لحوم. زي ما احنا قلنا بنبدأ إن احنا نعود بقى بサプリمس كتير مكملات غذائية فيتامينات معادل يعني ولازم كل فترة بيعمله تحليل, تحليل. يشوفوا يتطمنه وللأسف برضو بيبقى فيه دايما نقص فيه في حيث طيب فكرة ان, إن الرجيم بقى صيحة اللي هو انا النهاردة هشتغل على رجيم اللقيمات لا ده انا بكرة هشتغل مهار. على الكيتو لا ده انا هشتغل على قليل النشويات اللي هو اللور كارب أوه. لا ده انا هشتغل هل ده ما بيخليش الجسم يتمرد بقى يعني يجي في لحظة كده ويقول لهم لا انا مش مش اعملوا <تصفيق> انت حتى مش نازل هو انا ثابت على وزني ما هو بس في حاجة ان مش كل انواع الدايت دي تمشي مع كل الناس آه في كل وقت لي آه نوع مناسب لي بالضبط يعني يعني مثلا الكيتو مثلا من الحاجات اللي لا الكيتو له له مشاكل كتير ده نظام غذائي اسمه كيتو اول مرة اسمع عنه لا <تصفيق> <تصفيق> له مشاكل كتير اه <تصفيق> وايه و... مشاكله بقى هو يعني مثلا ما ينفعش حد يبقى مثلا عنده الدهون عنده عالية في الجسم وانا اديله كيتو والكيتو قايم على الدهون والبروتين وال فده بعد الشر ممكن يحصل له مشكلة آه. يعني ممكن ندخل بقى في مشكلة كرسييه يعني ممكن يحصل مشكلة في القلب المشاكل المسافه عنده وحاجات من اه فما ينفعش عشان كده ما ينفعش حد مثلا يقرر ان هو يعمل دايت مع نفسه لازم يبقى فيه تحت اشراف طويل يبقى آه. عامل تحليل طبي انا بعرف ان بيتعمل تحليل قبل ما يعمل دايت يعني آه. او بيعمل رجيم ويشوف نسبة الدهون ونسبة السكر التراكمي وكده عشان يعملوا نظام يبقى هو جسمه عايز ايه وإيه اللي ممكن يضر جسمه بالضبط أوه لازم أوه طبعا نعمل تحليل سكر الأول نعمل تحاليل وبن، وبنعرف الدبل تشيك على الضغط بنقيس الضغط نعرف ضغطه أكبره إيه, إيه؟ وتحاليل دهون ويعني حاجات كتير قوي علشان قبل ما نعمله نظام بالظبط ونظام الكيتو ده مش يعني مش من الحاجات الصحية قوي ان احنا نقدر نعملها يعني مش ده اللي بيستخدم دايما بالضبط يعني لا مم مم في بعض السيدات وبعض الانسات بيستخدموا العرفة بيتبادلهم الرجيم او قوائم باكلات معينة بدون الرجوع لدكتور متخصص بعض. مش بعض بتبرنهم مش بعض معظم تلعى شوف الرجيم ده حلو قوي حلو وتبعت لها ايه الل الل اللي هو الل لسه طول النهار بنتداول هزي قوائم ده ده صحي ولا ولا في درجة خطورة ولا ايه بالزبط لا طبعا ما ينفعش لان كل شخص مختلف عن التاني كل شخص وكل كل حد محتاج مثلا سعارات معينة حاجات في اليوم مم. وفي حد تاجي مثلا عنده مثلا محتاجين ان احنا نقلله مثلا شوية الـ الـ البروتين يعني عنده مشكلة مثلا فعايزين نقلله الدهون البروتين شوية في حد تاني عايزين نقلله النشويات فيه. فهتلاقي كل حد مختلف ما ينفعش يتبادل اللي هي اللستات اللي فيها قوائم لا ترزية معينة لا طبعاً إلا لو اللستة دي يعني بس بتتكلم عن أكل صحي مم. وخلاص لكن But في ناس بتحرم نفسها من حاجات our own things that are not able to do anything. You don't need to, for example, to help me. Or he, or he, or he, or he, or he, or he, or he, or he, or he, or he, or he, or he. He doesn't mean anything. If you're in the same way, and you're في the same way, and you're eating, you can't بالنسبه تجيبها ازاي بس بس بتبقى خطر يعني ناس كتير ممكن تهبط ممكن حد سكره ينزل ممكن حاجات كده فلازم يبقى نظام صحي متكامل يفضل يكون و... باشراف دكتور طبعا متخصص. لازم طبعا دكتور لان الدكتور هي... هيشوف الحاله هي م. هيعرف هي محتاجة قد ايه مثلا من ال... هي محتاجه قد ايه من السعرات اليومية هيقسم م. لها ال... الاكل العناصر الغذائية بتاعتها هيقسم لها ف فلا يعني من فرش كل حد يمشي لوحده يعني ممارسة الرياضة مهمة جدا في ريجين طبعا نعم بالساهم وفي غير ريجين بس هي بتسهم بنسبة كبيرة لو في تأميرات معينة في ان مسلا واحد عايز ينزل منطقة معينة من الدهون في جسمه سيدة مسلا بعد حمل أولادة عايزه تنزل في الوزن شوية مم. وهكذا فلازم ممارسة الرياضة بس برضو بتأميرات معينة ولا يتبع عارفة يتعمل ايه هو المفروض كده كده حتى لو محدش عايز يخص يعني حتى لو حد وزنه كويس طبيعي حد مم. بقى اقل اندرويت محتاج يزيد مفروض كله يعمل رياضة الرياضة من الحاجات اللي بتقلل حدوث امراض كتير قوي في نفس الوقت لو حد عايز يفس هي هتساعد جدا جدا مع نظام الـ الـ الدايت أو نظام الغذائي اللي هو ماشي عليه م. طبعا في تمارين بتبقى يعني مركزة في أماكن شماكي يعني فاديهم صوية طبعا للبطن في تمارين بس هو عموما أسهل حاجة و... وأكتر حاجة ممكن كلنا نقدر نعملها الجري أو, أو المشي وهو مفيد برضو مهم جدا وفعلا فعلا بيقالل حدوث أمرات كتير طيب يعني بعد على الأطفال كلهم بس فترة التقلبات بين الربيع والخريف والشتاء وأمراض و... و... وبعدين دي ف... مع الصيام هيقلت... هيقلل المناعة فزي الأم تقدر انها بالتغذية تقلل النبات البرد مثلا أو, أو نبات إن... أن الولد ده تقلل مناعته مع الصيام فيبتدي حاجات صدرية كمان بالظبط كده لو, فيله فيله لو حاجات. هل تقدر مثلا عن طريق أعجاب معينة عن طريق أكل معين يزود مناعة الجسم هو اه طبعا في اكل في حاجات كتير قوي بت بتساعد على تقويه المناعه م. اولها مثلا عسل النحل والحاجات اللي فيها فيتامين سي بيزود فبيقوي المناعه التنوع اصلا في الاكل الفاكهه لازم يبقى الطفل ده يوميا بيتناول فاكهه على الاقل س... على في اوقات مختلفه او مع بعض مفيش مشكله لازم يبقى الطفل ده بيشرب ميه كافيه بس احنا مش بنتكلم على اطفال قوي لان مفيش اطفال قوي هيصوموا صح لا, لا, لا على الاكبر سنه الى هو نزل مدرسه ومامته بتعوده على الصيام وانه هو بعد كده هيرجع عنده امتحانات بعد 10 طالع كده اه اه اليافعين نعم ايوه <تصفيق> <تصفيق> لازم برضو نبقى يومه يبقى بينام كويس ما يكونش بينام اقل من 8 ساعات لان النوم برده من الحاجات اللي بتاثر قوي على الجاهه سمعت ان لسه الدراسه كنت لسه قريها والله ان, إن السهر بيزود الوزن حد كان كاتب بيقول ان السهر الكتير وعدم قله النوم الكافية بيخلي بيزود السمنة كان كنت انا قاري كده ايوه طبعا دي حقيقه ان قله النوم بتعمل سمنه بالظبط انت من الحاجات برضو احنا نتكلم مثلا ان احنا ازاي نحمي اولادنا من امراض السمنة او كده اول حاجه بنقول لهم مظبطين اكلهم ما بياكلوش قدام التلفزيون آه الطبق بتاعهم يبقى قدامهم مركزين شايفينهم ما بياكلوا ايه ما فيش حاجه بتلهيهم ما فيش بقى اي موبايلات ولا اي حاجة. النوم طبعا احنا قلناه فلا زي طبعا من الحاجات المهمة يعني بس نتكلم بقى على السيوم لا لازم الطفل يبقى طول اليوم متأكدين ان هو شارب كمية كويسة من السوائل سواء مية عصاير البان لازم يبقى بيتغذى بشكل صحي ولازم نشوف هل هو يقدر اصلا يسوم ولا لا م. ان في اعمار الامهات بتفتكر ان ممكن يقدر يسوم بس يعني لا أوقات كتير بيحصل طب إنت تعرف الأم أو الأب إن هو طبعاً إنه في سن تكلف للصيام إن الإنسان لازم يصوم فيه شرعاً إنه هو جاهز ومهيأ أو البنت أو الولد مهيأ للصيام علشان ما تكلفوش أكثر مما لا يطيق هيبان طبعاً عليه هيبان عن إنه متفرهد يعيني في اليوم أو مش آه بالضبط ال الحاله حاله النشاط بتاعته لو حاسس ان هو اقل دايخ مش, مش مركز لا يعني هاي لازم تدارب بل تدارب. بل زي ما آه اهلنا علمونا بالظبط إن لغايه الظهر وبعدين وبعد نفطر وبعدين نكمل الصيام بقى لغايه <تصفيق> <بزات تصفيق> <وتغيط> العصر <تصفيق> العص ده مهم جدا جدا دكتورة من يعني بنسمع عن التخسيس باستخدام حاجات كيميائية زي الأدوية أو زي ممكن طبعا نحن مش هنذكر أي مسميات لكن ده صحي لان في ناس مع نفسهم كده بيبلبأ حبوب علشان ينزلوا في الوزن أو ياخدوا حقا علشان ينزلوا في الوزن وممكن طبعا بيبلبأ مع دكتور أو من نفسهم كده من خلال وصفات صديقات أو أصدقاء ده تقول لهم إيه هو طبعا في أدوية كتير قوي موجودة يعني بتساعد عالتخسيس؟ اه وبقت كتير قوي في بلا حقن وفي حاجات كتير قوي نزلت وفعلا بتساعد على عالتخسيس بس ما ينفعش اللي أنا أبدأ أخد أي, أي, أي دواء حتى لو مش دواء تخسيس أي دواء غير لم أرجع برضو للدكتور بتاعي بالضبط بس لو عنده أمراض مثلا زي ضغط أو سكر أو حاجة لازم يكون بمراجع الدكتور لازم طبعا تحت إشراف طبيب طبعا مم. حتى لو عندهوش أمراض هو, ممكن مم. هو مش عارفه هو بياخد ايه وممكن الدواء ده يعمل له complications. ممكن يعمل له تعقيد. فما ينفعش تماما ان اي حد ياخد دواء لازم يكون تحت اشراف طبعا بس هي بتساعد ترسيس احيانا اه اه اه لو هو الدكتور يداله البرميشن او يداله سمح له اه بالذبس ما هو م. بقى على حسب لان ما هو مش اي حد برضو يعني في هي برضو بتبقى الادوات اللي هي شروط مش كل الناس يقدر تاخدها اه عشان كده لازم يروح للدكتور الدكتور من شروطها ايه مثلا يعني ما ينفعش يبقى حد مثلا وزنه مش يعني يعني هو مش مش مش مش, مفرد السمنة مش مفرد في السمنه بالظبط وممتلئ شوية او هي ممتلئه شويه عايز يبدا ياخد الحقن دي او كده لا ما ينفعش عشان دي في حالات معينة يعني الدكاتره دايما بينصحوا بيها في حالات معينة اللي هي الافراد في السمنة او حاجة بتساعدهم في, في الحرق شويه مش مش اي حد يقدر ياخد الادويه دي وطبعا لازم يعمل تحليل كامله عشان نطمن على كل حاجة نشوف هو اصلا ينفع ياخد ادويه زي دي ولا لا أمم وطبعًا لها أعراض جانبية أو كل ما فيش دواء ملوش ليش أعراض جانبية بس فهم بتختلف, بتختلف من دواء لدواء بتختلف من من شخص لشخص يعني ممكن أنا أخذ الدواء يبقى الأعراض بتاعتي غير حضرتك مم. ممكن أحد تالي يبقى أعراض أخف مننا كتير ممكن حد ربع ما يحسش بيها قوي فهي يعني بتختلف وبتختلف كمان من من دواء لدواء يعني مم. طيب هشام كان بيكلم على فكرة تداول قوائم ريجين فبمن ضمن التداول هذه المرة هذا بعت القائمة بيبقى فيه وصفات لمشروبات. يعني آه. مثلا إيه؟ لو حطيتي قرفة على جنزبيل على كركم على, على بسلة مطحونين في تخلط يحصل ما عرفش إيه؟ المشروب الأخضر السحري المشروب اللونوبرتقاني ده سحري في علاج مع إيه رأيك في الأفكار؟ هو أنا مش ضد الأعشاب يعني أي أعشاب طبيعية طبعا أكيد أكيد مفيدة مش فيش عشان ما يعني كل عشان ما فيهاش مشكلة خالص أوه. بس أحيانًا بيطلع كده يعني كلام مثلا مع الحاجات معينة الناس بتحطها على بعض وبتقول ده فعلا المشروب السحري وده هيك كده لا هو هو هو ما فيش مش بصوه لذي أيوة. يعني مش مش سهولة في مش <تصفيق> <تصفيق> <وشربة> الكرومب <و تصفيق> متواليها مفيدة جدا وجميلة والله. جدا وخفيفة وخفيفة خفيفة وجميلة وكل حاجة بس... <تصفيق> بس لازم أبقى متابعة زمجزائي لازم لازم أبقى زمجزائي اكلي عشان أقدر أنزل في الوزن مع الأعشاب اللي أنا أشربها أو مع الشرب لكن أوه. أنا لو لو لو متبع نفس الأكل اللي أنا كنت ماشي عليه قبل كده وبزود شوية في الكميات وباخد سكريات كتير مهما أخدت كم يعني كمية من الشربة دي ومهما أخدت كمية من الأعشاب دي مش هتعمل حاجة مم. خالص ده. طيب في فكرة تانية بتتكلم على إن لو إحنا أخد من سوايل معينة أو بطريقة أعشاب معينة تنزل الميا من الجسم يبقى إحنا كده همخسة اه يا مدير يعني مديرة مديرة مثلا فيبتدي الحمام فتلاقي البنات انا بلاحظ كده في الجيم مثلا لما بتروحي تتفرجي على اصحاب ولادي كده بتلاقي هم اساسا كزي كتاكيت كده فتلاقي ما شاء الله لا قوه الا بالله فتلاقيها بتقولك لك اصل انا بشرب من, من العشات دي 3 4 مرات في اليوم عشان ينزل وزني الجسم اللي انا ما بتصور ده ما اعرفش دكتوره صحي ولا لا هو جسمه ده الان الانسان مش مليان الان مية, ميه بس فلو نزلت الميه من جسم الانسان اعتقد ده تبقى فيه خطر عليه لو يجي له جفاف هيجي له جفاف ومينفعش معلش كده بقول بقى مينفعش حد ياخد اي حاجه كورسيه لما يرجع للدكتور لان الحاجات دي طبعا من الحاجات لا دي ممكن تضر يعني احنا ننزل الميه لا طبعا دي حاجة مش, مش صحية تماما اه اضرارها ايه يا دكتور لا يعني ممكن يحصل جفاف مم. مم. دا أقل حد دا جفاف ماهو جفاف دا يعني مشكلة كبيرة جدا طبعاً. ممكن يحصل جفاف ممكن, ممكن يأثر على حاجات كتير أيوة طبعا ممكن يأثر على الحاجات كتير مم. على الكلى على الحاج... لا حاجات مم. كتير ما ينفعش تماما مم. هو شرب اللي... مشابك كويس حد ذاته ولكن ما شربش مشابك بأفراط بحيث إن هي إيه ممكن تأذي الإنسان أنا في <تصفيق> انتظارك دكتورة من الكيلاني خبيرة التغذية العلاجية ونحن في رحاب التغذية العلاجية دواء وحل يعني قولا واحدا احنا محتاجين نظبط اكلنا يبقى فيه توازن صحي لطيف احنا هنرجع تاني لفكره ان, إن فيه مشروبات ممكن تعمل مشاكل زي مثلا كل مشروبات الطاقة رأيك فيها ايه؟ لا المشروبات الغازية ده في بعض الطاقة المدارس اشتاكوا من الأولاد بهايبر أكتب وحفة الجهزة طلعت تعليمات بممنوع بها الحاجات دي على أصوار المدارس مشروبات الطاقة دي فعلا من الحاجات اللي بتعلي الهارت ريت بتاع القلب بتعلي معدل ضربات القلب بتعمل بالبيتيشن كمان في في اللابت بالضبط فهي طبعا نا ما تنفعش يعني ما تنفعش كمان الكبور يعني كمان الكبارة هي خطر تب خطر عليه بالضبط ما بالك بقى الصغيرين الصغيرينة طبعا عندهم ممنوع تماما مم. مم. الحاجات التانية بقى المشروبات الغازية هي مليئة بالسكريات فهي أول شويه. ما بتدخل الجسم هي بتتحول لدهونة على طول على طول تماما بالضبط فهي برضو وفي نفس الوقت ليها مشاكل تانية كتير في مم. أنواع منها مم. في حاجات كتير منها بتعمل من مشاكل في العظم مم. بتقلل امتصاص الكالسيوم وإحنا ولادنا مش ناقصين. ده عندهم أطفال. هما قتلهم يعني. ترى دش الشمس كتير. شربع شربع وفيها نسبة من الكافيين فبردو بالحاجات اللي بتسحصهم قل بتهايبرهم زي ما حريك قلت مم. فطبعاً حاجات زي كلها كل الأمهات ال اللي عندهم أطفال. أو عندهم حتى شباب أمورات كده ما شاء الله فيجدوا مشكلة في التعامل مع أطباء الخضار إحنا طريقتنا في الطبخ اللي هي المسبك أو, أو فكرة أن انتي تعملي بسلة أو بمية أو بطاطس أو فصوليا لنا طريقة في الأكل مش شوكيهات يعني حاجات مش حاجات خفيفة الولاد بيرفضوها أغلب الأولاد بيرفضوها إزاي الأم تقدر إنها ما تخليهم شكلهم حاجات مقليه كتير بالزبط. وفي نفس التوقيت تقدر ترجعهم للاطباق دي من غير ما تبقى يعني مش لازم ناكل فاصوليا وباميه وبسله بس ايه ايه البديل يعني احنا بس عايزين الأول نتفق ان الاكل المتسبك هو مش أصح حاجة الحاجات اللي بيبقى تقيل طبعا سواء لكبار السن او المرضى القلب او الناس اللي عندها مشاكل في الدهون عالية عندهم كوليسترول عالي م. برضو للأطفال تقيل على معدتهم م. وهو مش صحي معظمنا فاشنا يعني نحاول ان احنا نطبخ بطريقة صحية تكون أقل في, ال في استخدام ال الزيوت الدبوع. والدهون والحاجات دي كلها م. تمام بالنسبة للأطفال اللي ما بيحبوش هو احنا عندنا أنواع كتير قوي قوي من الخضار لو هو بيحبش نوع احنا برضو مش هنستسلم يعني احنا هنبدا نعمله النوع ده بكذا طريقه ممكن نعمله صوتي أوه. خلاص أوه. على البخار ممكن نعمله مثلا مع النوع اللحوم اللي احنا هنأكلها مثلا آه. في الصنية أوه. ممكن, أوه. نعمله جميل صحيح. ممكن نعمله بصاصة صنية بصاصة بصاصة فورني بالبحن نحاول النحية نختاكس <تصفيق> <داشت تصفيق> نعمله بأشكال كتير عشان نتأكد ان الطفل فعلا ما بيحبوش وممكن مش بيحبه بالطريقة دي ممكن يحبو بدلو تانية أي. السبانخ مثلا في أطفال كتير فيها حديدة على فكرة السبانخ وهي مهمة قوي انا الناس اللي ما بحبهاش معموله بال يعني مسحوق بس ممكن اقطعها على سلطه هو بتطلع طعمها لطيف جدا وجميله جدا والبنجر نفس الحكايه نفس حقتها بالضبط والولاد ه كانه جربين بالضبط انه جربين دي خضره من الخضروات والكيار والجزر والطماطم ويعني ممكن نحط مثلا معاها إيه برضو خاص يعني هتخشوا في وسط الحاجات دي مش هتبقى هتبجارة في وسطهم أبوب دورة نحبوها قوي الأطفال بالضبط هتبقى مم. جميل وممكن نحط فاكحة على فكرة في السلطة تفاحة طماطماية رمان رمان ميزز فهيتبقى قوي مع السلطة مم. يعني هننوع بالضبط مش مش يعني, مش يعني مفيش مشكلة تفاح عايزي جد وتدي قيمة وتدي الحاجات اللي احنا عايزينها وما بيأخلهاش واحدة ممكن يكلوها في وسط وبنتكلم في فكرة الأكل والشرب وأنت أوه. بأول الحلقة بدأتي بفكرة بتهدم اه بقى شيراسي خندني اه دقه البيوت البصريات الاصيلات عند السيدات تكلميني بقى عن اونه الطعام الحلل والاطباق وفكره صح يعني والصحه اه الفكره على استخدام الشيء حتى ولو كان مضمره الموضوع ده مهم جدا وللاسف الشديد ناس كتير قوي ما تعرفوش يعني ولحد دلوقتي بيعملوه أنا نفسي يعني ناس كتير تسمع الموضوع ده يقولوا البعض عشان نستفيد إن الموضوع ده بجد يعني بيأثر فعلا على حياة الإنسان زي الطبيق مثلا إنه يكون بقلي حاجة أو, بي أو بطبخ في حاجة في أنواع طبعا إحنا عارفين من الحلل والتصاط الحاجات دي اللي في فيها طبقات عزلة بالضبط في نوع معين لو تخربش أوه. وبين إنه هو تخربش مم. بس خربوش حريك متخيلة لو خربوش هو كده كارسينوجينك يعني يتشاعر مع الطعام ممكن بيست... يعمل مم. يسبب في حدوث أو ربس يدوم ربس سرطان بالضبط ال... هو كارسينوجانك يعني زي حاجة معروفة فلا لو خربوش لكن للأسف بقى هو مش بيتخربش هو احنا بنلاقي ان هو بيبقى خلاص اتقشر كله أوه. وبقالونه من جوا اقشناه خالص بقال لما يتقشر قالونه مختلف مع غيره احنا ما كنا جايبينه أي. وبنستخدمه عادي وبنأكل ولادنا و... واحنا بناكل وامهاتنا وكلنا فده طبعا إحنا كده بن يعني در... بالظبط ده كده ده حاجه مسممه والحاجه الصحيه ايه يا دكتورة اللي, اللي السيدات يطبخوا فيها أو اللي عايز يطبخ طبخ فيها تكون بشكل صحي هو ممكن نستخدم ده بس نخلي بالنا ان هو لو اتخدش ما نستخدموش والاحسن بقى ان احنا يعني نبقى مطمينين اكتر الحاجات التانية بقى زي الحاجات اللي هي الستيل ستيل اه بس الألمونيوم, الالمونيوم برضو أوه. في مشكل بلاش الالمونيوم طالع الحلل أوه. النحاس وكده بس غالية برضو النحاس صغير الستيل يعني. ستيل اه محاجة امينة وكويسة امينة وكويسة ما و... ستفعلش مع الطعام طب و... والام هات تشيل بقوائل اكل في الثلاجات بايه بعلب ازاز بقى ولا ايه ما هي بلاستيك ممنوعه طبعا علب ازاز دي رقم واحد تمام في علب بلاستيك بتبقى ما بتتفاعلش مع الأكل أنواعها كويسة أيوه. بس ما نحطش الأكل وهو سخن يعني حاول نسيبه لما يبرد شويه بره وبعدين ما نزيدش عن ساعتين طول اه احنا مش عايزين نسيب الاكل خالص أكتر من ساعتين م. يعني بكل المقاييس حتى ده. الأطفال لو ما كملوش أكلهم أوه. يعني رازي بيعملوا كده ممكن مثلا يأكلوا معلقتين وبعدين يقوموا انا طبعا بشيل الطبق بحطه على طول في الثلاجه وبعد كده ممكن نبقى بعد كده لو هم في حاجة برده مهمة قوي عايزين نعرفها اللي حاولوا ان احنا ما نسخنش جوه الميكروويف اطباق بلاستيك حاول ازاز لان برضو دي من الحاجات على علينا وفي الأكل. وفي برضو حاجة تانية اللحمة من الحاجات اللي ما تتسخنش جوه المايكرويف لأن المايكرويف من الحاجات اللي بت بتكسر فيتامين زي فيتامين بي 12 أو 12 اللي هو ها. المفروض الأساسي في اللحمة بزرع فاحنا مش بيك. عايزين نسخن اللحمة جوه المايكرويف وفيه اشتادس كتير وابحاية الدراسات كتير عملت عن برضو تسخين الرز في برضو شوية مم. مم. يعني كلام عن تسكين الروز والمايكرويف برضو طب إحنا أتمنى الحلقة اللي, اللي جريت بسرعة آه ممتعة والله أتمنى أن في, في مجموع من الشباب بيتعاملوا بقى مع فكرة إيه كوكتيلات <تصفيق> يعني حاجات كده بتتركب على حاجات فيبتدوا يأكلوها زي ككتولات العصير بالضبط بالضبط للشباب اللي بينزل الجن هو لو عصير لو عصير كانت طبعية ما فيهاش مشكلة بس لو جابوا الحاجات اللي هو البودرة أوه. والحاجات اللي هي البروتينات اللي, اللي هي اللي بتتباع اللي هي مصنعات اللي يعني لا في حاجات كيسير تبقى خطر على الكلى مم. اه وعى الكابت صحيح بالضبط ف... ف... فلا يعني ما ينفعش ياخدوا اي حاجة تماما غير زي ما قلنا يبقى دكتور هو عارف هما ياخدوا وبيعني. ايه بالضبط وبنزيوم الكميات اللي هما ياخدوها المشروبات تبقى في كوبات ازاز ولا في الفناجيل ال... سواء ساخنة أو عصير تبقى في ايه أو فوم لا ما مع... عندناش مشكلة خالص في ال... في اه ال... مشروبات عايزة اي حاجة اه ما فيش مشكلة مم. يعني نحاول بس تبقى ازاز يعني نحاول نبقى عمل بلاستيكات ش ينفع مع معه اللي جوه. بس أهم حاجة عايزين نأكد عليها هو موضوع الأواني اللي احنا بنطبق فيها دي الحلا اللي ما اللي فيها مشكلة لازم تت ونستغنى عنها يعني بناقص أضرار بصراحة. والزيت أخ ممكن أقولها مهمة جدا. أوه. الزيت ما ينفعش نقي فيه أكثر من مرتين. أوه. عشان بس نبقى عارفين مرتين بس. ولو حسينا إن اللونه اتغير في المرة الأولى. ما هو أنا متهيئة لي الفرن شغال ونقدر نحط أحسن. فيه أحسن وأصحه وينزل الدوم بتاعك الحقيقة وأكثر صحيح الوقت مر معك بسرعة دكتورة منا الكيلاني خبيرة التغذية العلاجية واستمتعنا و.. وساعدنا وغيرنا بعض المفاهيم أنا على نفسي استفدت من بعض الحاجات ما كنتش عرفها وأكيد السادة المستمعين شكرا ليكي وكل صحيح لك طيب أهلا لك دكتورة دايد شكرا لك الميل للورد كل الوردي بالعرب لا عشو ابن يا مالك حلد حلد مضى الوقت سريعا كنتم وكنا معكم على مدار الساعة في الإجواء المقبل بإذن الله لا من أسرة أنا في انتظارك اليوم الأحد هشام علوان وعبير